وهل يجوز إخراج الزكاة لمسلمين محتاجين في قطر آخر غير القطر الذي يعيش فيه المزكي روى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له فيما قال فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم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 قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عامله على الصدقة فأخذ الصدقه من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا استدل الفقهاء بهذه المرويات على أنه يشرع صرف زكاه كل بلد في فقراء أهل هذا البلد واختلفوا في نقلها إلى بلد آخر بعد إجماعهم على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها إذا استغنى أهل بلد الزكاة عنها قال الحنفية يكره نقلها إلا إذا كان النقل إلى قرابه محتاجين لأن في ذلك صلة رحم أو إلى جماعة هم أشد حاجة من فقراء البلد أو كان النقل أصلح للمسلمين أو كان من دار حرب إلى دار إسلام أو كان النقل إلى طالب علم أو كانت الزكاة معجله قبل أواني وجوبها وهو تمام الحول ففي جميع هذه الصور لا يكره النقل أما الشافعية فقالوا لا يجوز نقل الزكاة من بلد فيه مستحقون إلى بلد آخر بل يجب صرفها في البلد الذي وجبت فيه على المزكي بتمام الحوض فإذا لم يوجد مستحقون نقلت إلى بلد فيه مستحقون وحجتهم في ذلك حديث معاذ المذكور والمالكية لا يجيزون نقلها إلى بلد آخر إلا إذا وقعت به حاجة فيأخذها الإمام ويدفعها إلى المحتاجين وذلك على سبيل النظر والجتهاد كما يعبرون والحنابلة لا يجيزون نقلها إلى بلد يبعد مسافة القصر بل تصرف في البلد الذي وجبت فيه وما يجاوره فيما دون مسافة القصر يقول ابن قدامه الحنبلي إن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم وإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر صرفت في بلد المال لامتداد نظر المستحقين إليه ولو تفرق ماله في عدة بلاد أدى زكاة كل مال في بلده وهذا الحكم في زكاة المال أما في زكاة الفطر فتوزع في البلد الذي وجد فيه المزكي حين وجبت عليه لأنها زكاة عن شخصه لا عن ماله ومن هنا أقول إجابة على السؤال إذا وجد مستحق للزكاة في البلد الذي يعيش فيه صرفت إليه على رأي جمهور الفقهاء ولا يجوز نقلها إلى أقاربه المحتاجين أما أبو حنيفه فيجيز النقل للمبررات المذكورة ومنها صلة الرحم أو شدة الحاجة ولا مانع من الأخذ برايه فهو ينظر إلى المصلحة الراجحة والله أعلم